سمعت هذا الكلام أنا سألت سؤال في البداية سعود وأسأله لا. لاحقا لكن كيف تردين على هذا الكلام الغرب يعني أساء أو تماد في الإساءة للمقدسات الإسلامية والمسلمين وهو لا يفهم إلا لغة القوة وليس أمامنا إلا أن نظهر له العين الحمراء تفضلي تحياتي دكتور فيصل شكرا وسهل. لك ولكل الأخوة العاملين في تلفزيون الجزيرة كل الأديان والعقائد عبر التاريخ البشري تعرضت للنقد والتجريح وهذا ما ساعد على إصلاحها وتطويرها مع الزمن العقيدة التي تقطع رقاب منتقديها مصيرها أن تتحول إلى إرهاب وطغيان وهذا هو حال الإسلام منذ أن بدأ وحتى تاريخ اليوم حكم على اتباعه بالسجن ومن تجاوز عدبة ذلك السجن لقي حتفه لقد استطاعت الرسوم الدنماركية أن تسقط الحجر الأول في جدار ذلك السجن وتفتح طاقة كي تدخل منها أشعة الشمس بعد أن طال ظلامه. سيذكر التاريخ يوماً الاستاذ فلامينغ غروز رئيس تحرير صحيفة الدنماركية التي نشرت تلك الرسوم هذا ما قلته له عندما زارني في بيتي وقلت للدنماركيين. في الكلمة التي ألقيتها في مقر البرلمان الدنماركي خيرا فعلتم اعيد نشرة تلك الرسوم كلما أتيحت لكم الفرصة الصحيفه الدنماركية مارست حقها في حرية التعبير والحريات أقدس مقدسات الغرب ولا شيء يعلو عليها ولكن أقول ولكن لو لم يكن الإسلام على ما هو عليه لما ظهرت تلك الرسوم فهي لم تأتي من فراغ ولم ينبشها الرسام من وحي خياله بل كانت انعكاساً لمعرفته فالإبداع في أي حقل من الحقول هو انعكاس لمعرفة المبدأ لا شك أن ذلك الرسام قد قرأ الكثير عن الإسلام واستوحى تلك الرسوم من قراءاته فالرجل الغربي الذي يقرأ قول محمد جعل الله لي. رزقي تحت حد سيفي لا يمكن أن يتخيل عمامة محمد على شكل حمامة سماء سلام وليس على شكل قنبلة على المسلمين أن يتعلموا كيف يسقون إلى انتقادات الآخرين علهم يعيدون النظر في التعاليم الإرهابية التي بين أيديهم وما تستطاع أن يفعل ذلك؟ سيراهم العالم بطريقة أفضل ثم سيرسمهم بطريقة أفضل طيب. تأتي قيمة الحدث من ردة الفعل عليه وليس من الحدث نفسه ردود فعل المسلمين التي استسمت بالوحشية والهمجية والتخلف زادت من قيمة تلك الرسوم وأعطتها أهمية أكثر مما تستحق ببساطة لأنها أثبتت صحة تلك الرسوم وأثبتت صحة الرسالة التي أرادت تلك الرسوم أن ترسلها المسلم مخلوق ارتكاسي غير عاقل سلبته تعاليمه عقله وحرضت عواطفه ولذلك سقطت به إلى مستوى مخلوق دوني لا يستطيع أن يضبط نفسه ولا يستطيع أن يرد على الأحداث بطريقه عقلانيه اشكرك جزيل الشكر طلعت رميح كلام صادم جدا بس